Alhamdulillahi Rabbil alamin Arrahman Arrahim Malik Yawmiddin دون ثريب أولئك الذين اشتغروا الحياة الدنيا بلاخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب ورفينا من بعده يستفكهون وكانوا ينطرون Ale ah, No, no, no. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا والله مصيرا I'll be